مرجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاص أو وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وَجَعَلْنَا هَٰرَجُمًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا الْقُفُ فِيهَا سَمِعٌ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْلِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوُجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا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 فاعترفو بذنبهم فسحق لأصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم غفر لهم غفرة وأجر كبير وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ جَهْرُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فَامْشُوا فِيمَا نَكِبَهَا وَكُنُوا مِنَ الرِّزْقِ فَامْشُوا فِيمَا نَكِبَهَا وَكُنُوا مِنَ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 إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يَمْشِي مكبا عَلَى وَجْهِهِ Ahdah, ahdah, ammi yamshi sawiyan, pada ciratim, mustaqim. Afa mi yamshi mukiban, pada wajihhi. Ahdah, ammi yamshi يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَةَ قَالِ لَمْ مَا تَشْكُرُونَ Kul, huwa al-ladhi darakum fil-arz, wa ilaihi tuhsharon. Wiyakulun, meta hazan wadu in kuntum sadqain. Kul, inna maal ilmu al-lah. عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زنفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غُورًا إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَا